بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إن يَوْمَ الْ الفَصلِ كَ م قتَ يَوْومَ ي فَخُ في الصّورفَتَأتونَ أَفْواجَ وَفُوتِحَة السماء فَكانَت أأَبوابَ وَصير الجبَ فَكانت سرابَ إ جَه مَكَت مِرصَادَ للطظينَ فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن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 نَبَأَ وَكَوَاعِبَ أَثَرَبَ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حسابا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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيكُمْ